والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام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 يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام، فبأي آل ربك ما تكذبان؟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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ya Ma'ashar al-Jinn wal-Ins, in istaqatum an tafuzu min aqtar al-Samawat wal-Ard, fa tafuzu, la tafuzun illa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 فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه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 متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين هدان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 Fabi ay alai Rabbikumatukadziban. Hal jaza al-ihsan illa al-ihsan. Fabi ay alai دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان Bihinn qiratun hisan fabi ayi ala'i rabbikuma matukazziban turum maqsuratin fabi ayi ala'i rabbikuma لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل أي ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حساب